For in the the خلق السماوات بغير عمد ترهنها وألقى في الأرض رواسي أن تميد فيها What? الملون في ظلال المبين. ألا قُد أتيناك ما من الحكمة أن يشكر.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 دَمْنُونَ يَا بُنَيَّ إنا إِنَّ تَقُمِ قَوْلَ حَتَّمَ مِنْ خُرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَلْصَالٍ أَمْ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 Alam terana n-fulk fil bah ribin O de elboşiiye do bi ayatina illa kullu qad tar I'm <laughs>